أنني أحد الشداء الهائمين الحوامي ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لذا هذا الجلال لذا هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك إن ك وصفا بالثناء الأكرم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم.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 يا رب. يا رب كل شيء وخذه اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم ان الذي سواك ان الذي سواك سيدي يا رسول الله ان الذي سواك تبارك وتعالى إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم سبقت محبته مجيئة للوراء في عالم الغيب الكبير الأقدم يا نور يا نور, يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يوم ولدت قامت عزة للارض. اذ امست لنورك تنتمي. اذ امست لنورك تنتمي. الكوكب الافضي. الكوكب خوعا لأحكام القضاء خطى على هذا الثراخة واليتيم المعدم متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه من كل جاه من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله وبغير جاه الله صلى الاله عليه صلى الاله عليه نورًا هاديًا متعبدًا في غاره لم يسأم هيمان هيمان هيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاق ووجه متيم يا ربك يا رب إليك تشوقت روحك وحب أحبك مستثار في ذمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضمر على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنمك اقرأ وربك ملذم صبحان